من يعبد الله فلا مضلل له، ومن يضل فلا هدي له، ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد إن أصح الحديث كتاب الله، وأخيرا هديه محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مستهزئونها.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا <ضييفا> يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يطمح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد افاز فوزا عظيما وبعد كتب بالامس مات والاخرى هاهم قد مضوا الغرم وبدانا اليوم في عام جديد وكما قال الشاهل تمر بنا الايام زخرى وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فليس في عائق زم الشباب الذي مضى وليس في زائر هذا المشيب المكبر وكما قال تعالى وان الدار الاخره ليس الحيوان لو كانوا يعلمون مضى هذا العام وانقرض وفقدنا اي من فقدنا من اخواننا والاعزه علينا ومن المصلين معنا ومن غير المصلين كذلك قد مات ولا ندري هل ياتي علينا عام جديد ام نكون قد وجدنا التراب فاطاع الله في اعمالكم قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ من المعلوم معكر الاخوه ان الاعمال عند قواك بنا نراعى فيها امرات وبالان لا تخلو من خير او شر فالخير يرجى له القبول والشر يستلزم الاستقرار عامكم قد مدى والطعم وقد حوى ما حوى من حسنات او سيئات فالحسنات يرجى لها القبول كما ندري وان عملنا الحسنات هل تقبلها الله سبحانه وتعالى ام انها وتلقى في وجه صاحبها كما يلقى الدوم الخلق ولذلك كان آل الخضل والصلاح يعملون اعمالا طائحة ويسألون الله قبولا فهو القبيل إبراهيم عليه السلام مع ولدي إسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت الزميع العليم يغنيان الكعبة وأي صب أفضل من جلال الكعبة يرفعان القواعد من البيت ومع رطيما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يفتح متقربا من الضريب زبيحته ومعصيته ويقول ما زبحته بسم الله اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امه محمد بل واهل الايمان عموما كما قال تعالى الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه انهم الى ربهم راجعون وفي حديث حسنه قالوا اهل العلم الفضلاء ان عائشه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه عن قوله تعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجده أنهم الى ربهم راجعون قالت يا رسول الله هذه الايه في قوم يسرقون ويزنون ويخافون العقاب قال لا يا زيدت إنه انه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف الا يقبل منهم فلذا من ناصر بهم اثناء الاعمال الصالحه التي قدمتموها لربكم ان تستروا الله على القبول قد تكون قد جيبت بالياء والياء يدمرها قال تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا وقال سبحانه في الحديث القدسي من عمل عملا ادرك فيه ما غيري تركته وشركه قال نبي محمد عليه الصلاه والسلام يقول الله تبارك وتعالى اذا جاء الناس باعمالهم يوم القيامه اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء فسرعوا الاعمال السننه وهذا بجاد السننه قال تعالى في شهر اقوالهم قل هل نفيكم في الاخسرين اعمالا الذين ضلت عنهم في الحياه الدنيا فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فكم من مجاهد تسعر به النار اول ما تسعر وكم من متطبق تسعر به النار اول ما تسعر وكم من عالم وصالح للعلم تسعر به النار اول ما تسعر والعياذ بالله كل ذلك اذا ابتغي بالعمل وجه اخر طير وجه الله سبحانه وتعالى فلزال الا تسالوا ربكم تبارك وتعالى القبول قبول الصلوات قبول الزكوات قبول اظهور الاعمال إن الله قال انما يتقبل الله من المتقين وامام ركاب السيئات وجبال البقايا لا بد من تقدم لها استقرارا استقرارا يليق بها ولا يستجي أحدكم له فكان من ثاني القبل والصلاة يوم الاستقاء، فإذا كان الأنبياء في حالهم، ادم عليه السلام وزوجه يقولان: ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم نجز لنا وترحمنا لنكونن من القاتلين. قنوط أول رسول بعده الله إلى الأرض يقول. وان لا تغفر لي وترحمني أكل من الظاكرين وابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول والذي اصبر ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين وموسى الكريم يقول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي وماهو عليه السلام ظن انما بذلناه فاستغفر ربه وفر ما جعل فَإِذَا إِنَّ قَالَ رَبِّ أَبْلِي مُلْكَ الَّذِي رَبِّ الْكُلِّ وَاهْبِطْ مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْهُمْ قُل لَّيُقِيمَ يَنصُرُ وَنَفْسِهِ إِن يُغَانُوا عَلَى قَلْبِي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّة وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ دُوبُوا لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ سَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُم فِي الْيَوْمِ مئة مرة. ثم يعلق أصحابه ذلك يقول ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء اتوا فيه في صلاتي صديق الامه يقوله قال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الطبيب يا ابا بكر قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت تغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت تطفور رحيم ثم إن ربكم يناسلكم جميعا أن ترجعوا لي وتوبوا الى ضئي جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ثم إن الله يذكرنا فيقول تعالى ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوكما تصفروا الله واتصفر لهم الرسول لوجد الله ثواب رحيم ويقول في ايه ترق لها قلوب يقول تعالى والله يريد أن يتوب عليكم الله يريد أن يتوب عليكم ويقول سبحانه وتعالى أيضا يقول سبحانه وتعالى أيضا واتغفر الله إن الله غفور رحيم فلا معظم اتجيلوا لربكم إذ أمركم من التخطار ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الزرث الاخير من الليل فيقول هل من متغفر فأغفره هل من داعي فاضيا هل من داعي فوجيلا ماذا عن ذلك ماذا تريدون من ربكم سبحانه الكريم السليم الرحمن الرحيم أولادي في السر الاخير من الذي يسفرني ساغير له من الذي يسألني فاضيا فمعصر من الذي يدعوني توجيههم فالمعصر الإخوة قدمت ارقارا طويلا لاعمالكم ولا يلالن عبدكم من رحمه الله مهما قدم واشرب قال تعالى قل يا عبادي الذين اشربوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فقال القليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم ومن يقلق من رحمه ربه الا الظالمون فقال حكيده يعقوب عليه السلام انه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون فلا تياسوا أبدا من رحمه الله مهما قدمتم فلالتوبة باب مبتوح لا يطلب حتى خضعت أنس من مغربها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وعلموا أن ربكم يقرح يقرح برجوكم إليه كما قال عليه الصلاه والسلام أقسم على ذلك والله والله لله أقرح بتوبة عبد من رجل كان معه راحلته في أرض ثلاث عليها جاد وطعام وشراب فظن راحلته عليها جاد وطعام وشراب فبحت عنها فلم يجدها فأيز من رجوعها سلام للموت واضعا خذه على يده ينتظر الموت. فأفاق من نومه فإذا براحلتي عند رجلك فقال من قله فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك اعطى من قله الفرح فربنا برجوع عبدي اليه من هذا الذي اردت راحلته ثم وزم وجدها فلا ياتل أحد من رحمه الله ولا اضل أحد من رحمه الله قال الشيطان لله عز وجل وعدتك يا ربي لا أضرحه إلى ذات ما دامت الأرواح فيهم قال تعالى وعدتك لا أضرح لهم أغفر لهم ما تأغفروني فلا ينبغي أن أغنق ولا أن سيئت ابدا من رحمه الله ولا أن تفتق غيرك كذلك ولا أن تأكده من رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني اسرائيل رجلان متاخرين فكان احدهما مسرفا على نفسه والآخر عابدا فكان العابد لا يرى المسرف على ذنب الا ويذكره استغفر الله دعما اطمع لا يحل لك فلا يستقيم وفي يوم قال لو راي المقبولا وقد راه على ذنب فقال المذرك على نفسه يا هذا خلي بيني وبين ربي عز وجل أبو أنت علي رقيبا فقال قال هذا العابد والأجادة بغير أن تضر في كثير من الاحيان أما الأجادة بفقه فترفع قال هذا العابد والله لا ينصر الله لك قال تعالى انت الذي يتالى علي ان لا اغفر لفلان اذا فقد غفرت له واخبطت عملك فحبط عمل العابد حبط عمل العابد اذ تالى على الله واقدم ان الله لا يغفر لفلان لو قال له ربك ليس لك من الامر الشيء او يتوب عليهم او يعذبهم بانهم ظالمون فلا تقلدكم احدا وهم بذلك لا يقل عليكم حديث قابل التسعه وتسعين سال عن اعلم اهل الأرض لما اراد التوبه تدل على عابر فاجاه قال له إن الابعد قتل تسعه وتسعين نفسا هل ينوي التوبه قال لا فقتله فأتمني ذلك وهذا من سوء الفقر من سوء شخص لا بلا علم وبلا فقر ثم سال عن أعلى بأهل الأرض أولا سال عن أعلى بأهل الأرض ثم سال عن أعلى بأهل الأرض فدل على عالم الحساب قال إني قتلت لأهل نفسك فأني من تور قال سبحان الله ومن الذي يحول بينك وبينها من, من الذي يحول بينك وبين الشوب ولكن اضرب ارضك أرض السوء واذا من أرض كذا وكذا سمع قوم من اهل الصلاه يعبدون الله فعبد الله معه تعالى لما أولى به ماذا في نصف الطريق وحضرته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاقتصموا في أمره قالت ملائكة الرحمة رجل أقبل بقلبه إلى الله تيباً قالت ملائكة العذاب رجل قتل مئتلاً ولم يعمل خيراً فاقتصموا فيه فأوعى الله إليهم أن يتعاكموا إلى أول من مضمهم فجاءهم من يتحاكمون اليه ملك فقال قيسوا ما بين الارضين ملك على قول من الاخوال العلماء قيسوا ما بين الارضين فالى ايهما كان اقرب فهو من اهلها ما بين الارضين فماذا كان من قدره الله جاء هذا الرجل بقدره الى ارض هذا تحرك بقدره حركه الله صدري بين شبر فوجدوه أقرب الى امر صلاحي بالشبر فتلقتهم ملائكه الرحمه فلا ينبغي ان ييئس احد من رحمه الله ولا ان يجلس شخص من رحمه الله في الصحيح ان الصحابية الملقى الصحابي الملخص بحمار كان الصحابي كان يزل من سنب الخمر فيتبه فيجلس ثم يرد فيتبه فيجلس حتى قال بعض صحابه لعنك الله ما أكثر ما يتبك قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه ما علم يحب الله ورسوله وفي بعض رغيات لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم فمعظم الإقوة معظم الإقوة لا من رحمة الله ولا تقنب من رحمة الله وفي ذات الوقت لا تتعير بمحارب الله فقد يظن ظان أنه لإنسان أنه يغفر له كل شيء ورب العزة يقول نبع ذاتي أني أنا الضفور رحيم وان عذابي هو العذاب الاليم ويقول غافل الذنب وقابل التوب شهير لا قابل الصول لا اله الا هو اليه المصير وفي حديث النبي عليه الصلاه والسلام دخلت ابراهيم النار من ارض حدثتها لا هي اطعمتها ولا هي بركتها تاكل من خشاه الارض حتى مات وفي الحديث الآخر ان رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج مع النبي في غزوه من الغزوات تاتاه سهم غرب اي لا يرى قرا فقتل فقال الصحابه رنيئته اجتهاده في سبيل الله قدم النبي عليه الصلاه والسلام رحب النبي وآمن به ثم خرج مجاهدا ثم هو ياتيه سهم غرب فيحتل له الشهاده في سبيل الله قال عليه الصلاه والسلام كلا اي ليس الامر كما تقولون والذي نفسي بيده ان الشهنه الذي اخذا يوم خيبر من المظالم اي قبل أن تقسم المظالم لا تشتعل عليه فقام رجل فقال يا رسول الله وإن كان قضيما من أراك أي من سواك قال وإن كان قضيما من أراك فكما تسيق لا ييأت رأب الله لا يفضل أبدا بسعر عبد الله فلا يأمل مكر الله إلا الأوضع قل إني أخاف من عذاب يوم عظيم هكذا قال رفنا الإكلاب الكريم نتنى بخير من اصحاب نبينا محمد فلما عطوا نبيهم يوم, يوم أخر عن نبيهم من البلاء والنكد ما لا يقف عليهم؟ تشل رأس محمد وكثرت الزباية عليه الصلاة والسلام وكسل عبده حمده وبكرت حصنه واستفردت الكبت لنايتها امراه باسنانها لفت بخير من نبي يوسف كان داعيا الى الله عليه الصلاه والسلام نبيا جليلا يدعو الى ربه تبارك وتعالى لماذا كان لم يجبه قومه فخرج من الزلزله مغاضبا عن غير امر الله له فماذا كان قال تعالى وذنون كتابا مغاضبا فقلنا ان لن نغفر عليه فماذا في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وفي الايه الاخرى تمنى في اليم وهو مريم وفي الثالثه فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطني الى يوم يبعثون ثم اقول الان قبل كل هذا ما الذي اخرجه من الجنه ما الذي تسبب في نفع لباس عدن بعد ان كان مكسوا ومكسورا بعد ان كان مناعما في الجنه هديه من كل صنوف نعيميه ما الذي كان سببا كي تعييره ونسأل ربا في عنه وعن زوجته كما قال تعالى يا بني آذم لا يكن أنكم السيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباشهما ليريهما سوءهما إنه يراكم الله قبيل ومن حيث أفرونه من الذي تنبب في هذا العدي وجعل آدم يقصف على أوراقه حتى يحضره يقصف على أوراقه بورق من أوراق الجنة إنه زنب عقا به رفع ألا وهو لا تأربا لإستذر فاقترب منها آدم وزوجته عليهما السلام فتأجنوا وأجنوا يا أولي الألباء ان الذي يربي الفئران ويحيلها الى نقم هو الاصيان والتمرد عن امر الله قال تعالى وكاين من عليا عدت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا شكرا فاتقوا الله يا الناس ويقول تعالى فزاقت وغال أهريا وكان عاصبة وأهريا وقال تعالى لقد كان لسبئ في مسحنهم آية جنة عن يمين وشمال قلوا من رزة ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأردوا فارسلنا عليهم سيد العالم سيد المذبعا مقدرا وابتلناهم بجنتين جنتين ثوادي كفل الغم وأتر وشيء من فدر قليل نالك تزينهم بما كفروا وأن جاء لي إلى الكفور وغير هؤلاء وقال نوحا لما كذبوا الأصل أبرفناهم وجعلناهم بمعث آية وأعتبنا للظالمين عذابا أليما. وعاداً غسهون وأرحاب الرسل وقرون بين ذلك كثيراً فكل ضربنا له الأمثال وكل تنفرنا ذثيراً ولقد آهوا على القرية التي اغسرت مغر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا ما يردون مشوراً وغير هؤلاء قطارون وبرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبيناء فاستكبروا في الأرض وما كانوا ذاك فيه فكلا من بذنبه فمنهم من أخذنا اي حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خذفنا في الارض ومنهم من أغرفنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا يظلمون تعقلوا حتموا الزخاراً وتوبداً وينابداً ولا ننسوا التحلل من المظالم فالمظالم لا يجهيها الاستخار بل لا بدوراً الى أهلها إلى أعليها لتأسلنا الواقوق إلى أعليها يوم القيامه حتى يقاض للجاة في الزخار في الزخار من كان النوان تأتيه مظلمة فليتعلم منهم قبل أن يكون لنار ولا جرعا إِنَّمَا يلحى سناك والسيئات إذا خلقوا منهم من النار عَلَى على بَيْنَ بين وَالنَّارِ والنار سيتقاطون مظالمة كانت بينهم في, في الدنيا وقف هذا اليوم معصر الإخوة وقف حجرة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد هاجر صلوات الله وسلامه عليه في مثل اليوم تاركا الهه تاركا زياره تاركا امواله كل ذلك سبيل الله طلبا لضراط كما قال تعالى قل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فيا يا معبدون هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه في مزيان اليوم بعد ان لقي من البلاء ما لقي بعد ان ناله من العذاب ما قد ناله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك كان الاذى قد التقى ايضا بي والاصحاب وبلغ بهم مبلغا جديدا هاجر لهم بالعذره فبدا كل يتجه الى الحمله او يتجه الى طريق اخر وكان ممن اتجه الى الحمله بعد الاذى الشديد الذي لا يطاق ولا يكاد يصبر عليه عَلَيْهِ بن ابي طالب وعثمان بن عفان رضي الله في طريقه كبيره من اصحاب النبي حتى إن الأمر استثبأ لذكر صفير هو الآخر استثبأ لذكر فخرج من داره مهاجرا قرد من مكة مهاجرا رضي الله عنه فاتجأ قاردا من مكة فلقيا رجل يقاربه يجبنا كما قالت تعيس ما أقلت أبوائه إلا هما يمينان دين اي وهما على الاسلام وكان قد يوم يمر عليه الا واتى الينا النبي صلى الله عليه وسلم مصردا وعشيا فضاعا ومساهل الرسول في بيتنا ثم انه فذا لابي بكر ان يهان اي بعد ان لقى به الاذى والشد فخرج من مكه فلقي ومشتغل فقالوا تنتقل وكان سيد البلاد سيد القار الى اين يا أبا بكر قال ابو بكر طاله تحمل مال الاهل والاسب خرجت من بلدي تسيح في الارض طغى الصفي عز وجل اخذ اخرجني من قومي قال لهم تنتقل والله يا أبا بكر لا تخرج منهم ولا يخرج إن مثلك لا يخرج يا ربك إنك رجل فصل الرحيل وتحمل الخلف فتقري الصيف وتفسل المعلوم وتعين على نوائب الحرب كان لك داع يا ربك تنزل أدواري ف. طابق أبو بكر علام ورجع بيث التغن إلى قريب وضر بالملك من قريب فقال يا ماتر قريب كيف تخرجون رجلا يصل بحره ويحمل الجل ويكتب المعلوم ويعين على نوعه بالحق ان والله جذب الرجل لا يقبل. وقالوا له لقد قال إني أنزله في دواري. قالوا له لا ذلك لكن لما نظر أن يضع رأسه في بيته، يقرأ القرآن كما يشاء، يقرأ القرآن كما يشاء، ويصلي كما يشاء. ولكن يفعل هذا كله في بيته، لا يسمع القرآن ولا يسمع النعمة. ولا يسمع ابناءنا فوان اخاه بكر على ذلك على ان يظهر طوال في بيته وعلى ان يصلي في بيته ثم مضى على هذا ثمنه ثم بدا له ان يبنى في بناء داره مسجدا في بناء البيت سبنى المسجد في بناء البيت فكان يصلي فيه وكان رجلا رقيق القلب لا يملك الدرعه فكان اذا قرا القران بكى وزيفت عينه الدرعه فالتفت حوله نساء خريف وابناء خريف ينظرون الى خلائه ويعجبون منهم فحكي الخريفون على اولادهم ولجائهم من ان يمكنهم قراءه ابي بكر فجاب بن ابن شغنا قللين له منا كريم ان نغفرك في رجل قد اجرته فانا شابك ابو بكر الاستعلان واما ان يرد اليك جوارك فانا نقصد ان ان نغفرك في جوارك فجاب مستغنى قال يا رب قد علمت ما عاهدت علي قريب فانا ان في ولا نعلن فلسنا فليس المرددون بمصلين لك الاسعله وابرى ان يتحدث الناس اني اخشيت في رجل قد اشرت ولم ان ارد الي جوارا قال عفوك بل ارد اليك جوارك وارضى بجوار الله عز وجل فلقي من الأذى ما لقي ثم النبي عليه الصلاه والسلام كان قد قال لاصحابه إني <سؤال> أريد دار ربكم أريد أنكم ستراجلون إلى أرض بلاد نفس وأرى أن او أو هدر الذي أنني سألت في بلاد السعودية أرى أن او أو هدر كما كانت ينامت ولا هدر فكانت المدينة ثم ان الصحابه بدؤوا في الهجره اليها واحدا في الوثاقة وأراد ابو بكر يهاجر أراد أبو بكر أن يهاجر, بكر أن يهاجر أن النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه النبي المفق والصبر قال أترجع يا رسول الله أترجع أن تهاجر أقول قال لك قال نعم ثم إن النبي أتاب بكر أتاب بكر وكان ابو بكر قد عد راحلتين راحله له وراحله لرسول الله وعلا ارضاء ادخل من خلاله الهجره ولمس ضريع طويل فجاء النبي الى لبغته الصغيره قالت عائشه يا ابي قد جاء رسول الله في وقت لم ياتنا فيه جاءنا في الظهيره فقال ما انا به بأبي هو أمي إلا أمر قد حدث فجاء النبي وقال قد أذن لي في الحجرة. قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يا بابك قال الصحبة يا بابك فقال عندي راحلتان قلت أعزار يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام وهو العبيب المتحسن قال الثمن فاشترى النبي من ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان الله قد قال وان الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين كمال اهل الشرك في هذه الليله على الفتك برسول الله على قتل النبي عليه الصلاه والسلام كما لو على قلبه عليه الصلاه والسلام واتفقوا على ذلك فكان الذي لا يعصى عليكم ان عليا نام في فراش رسول الله عليه الصلاه والسلام في هذه الليله ثم النبي خرج علي قلبه رضي الله عنهم اجمعين وصلاة الله وسلامه على النبي الامي وجاء المشركون امام بيس الرسول يرقبونه قولا ليس وعليل يتصنع لهم ما يتحلل في الزراج يوهمهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما النبي مع عالبا حتى بلغ غار ثور بلغ غار ثور غبات به ثلاثة عيات وكان يرى عليهما انس آل بن صغيره فلان اليه لبطر يرعى الغنم فيتصنع انه يرى الغنم فياتيهما في الليل بالغنم يسقيهما من اثرهما وكان محمد بن رضي الله عنه يتفقد احوال الصوم بمكه وينصب ما يكاد به رسول وابو بكر الى رسول الله اما اذن اوجاه النطاقين فلم ترجو من قبل فكان تربط السرد والجهاد بجزء من نطاقها ولذلك تميز ذات النطاق وتجاهد من رسول الله ابي بكر سفرن الطعام وترسلها اليهم فاصبحت طباعه ودخل ابي الشرك على عليهم ودائم بالفك به ظن انه رسول الله في نبي عليه فسحط في أيديهم ويمكرون ويمكر الله والله خير المجرين أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه فتزل رجلا كافرا من بني رب الدين آدياً خريداً عالداً بالخرط فجاءهم هذا الرجل وانطلق بنا في طريق الساحر متجها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم المشركون الجوائد لمن ينهي برأس رسول الله وفي حياهم حياً وجعلوا مئة من الجبل لمن اتى ومن ومئه اخرى لمن اتى بابي بكر ثم ضعاف الاطياء لمن اتى ثم الا سراقة ابن ذلك ابن جرسهم وكان من بني مسلم عالم بالاطياء التي رسمتها قريه لمن اتى بالرسول حيا او ميتا فبينما هو جالس اذ جاءته جارية ووما قومه قالت او اني رأيت اسفنة ناحية الساحل ما رأى الا محمد والصاحب محمد فقال الصراق قويا على الجالسين معه. ليت هذا لمحمد هذا رجل آخر ثم تهدث شيئا من الوقت ثم خرج تسنفلا على راحلته على خير تعاد به مسرعا ايذا بالنبي عليه الصلاه والسلام واذا بيد مكر تستخدم تراقب ذلك ابتدعتا بالاسلام هل يضر النبي هل يضر ابا مكر فخرجت على, على الوجه الذي يقرأ اي لا تدرهما والاستخدام بالاسلام ليس لمشروع كما لا يقبل ولكن توافق هذا فأصر على أن ينحق ببطول الأذى ولكن ضعطت رجل فرسي من الأرض ثم تاب الرسول أبي بكر أهل الموالي الأرض فدعوا إلىه فخرجت رجل فرسي من الأرض ثم حاول ثانية وثالثة أن يفتك بالنبي ابي بكر فما اصطفى كلما رأت لا قد ترز فرصي في الأرض قال تعلم أن أمر هذا النبي سيظهر فناديكما بالأمان أن لا أقربهما بسوء فأتى إليهما وقال لهما إني أرى أمرك سيظهر فأتب لي ورخما بالأمان أي إذا الله لا تقربني بسوء ثم قال هذا تريد مني يا رسول الله قال لا اريد منك شيئا ولكن عمي علينا الأباء أي علينا الأخبار فرجع وكلما التقى بسرط رده من حيثات وقبل ذلك على باب الغار قد وصل المسيكون إلى باب آل سغل والنبي فيه ووضعه وابو بك يقول يا رسول الله لو نظر أبوهم تحت بسين أصدرنا والنبي يقول يا ببك ما ظنك باثنين له ثالثهما ذلك يقول تعالى اذ اخرجه الذين كفروا الزامنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله نعنى لا تحزن إن الله نعنى أرجى الله نبيه وخرج مسافرا إلى المدينة في أيام طويلة فلقيه الزبير في الطريق وكان الزبير راجعا الشباب بتجارات فيها فيها بفير فكث النبي ثوبا أبيضا وكثب بكر ثوبا أبيضا واتجى برسول وراحبه إلى المدينة كلما مر رجل بأربا أو بجر أبو بط شخص يعرف والرسول شاب لا يعرف معنى رب اكبر سنة من أبي بط فكلما أنا هذا الشيخ أبو بط من قال الذي معك يا أبو قال هذا هذه الناديل السبيل هذا هذه الناديل السبيل تعالي من آب الناديل رسول الله فكل يوم يخرجون في انتظاره لا يزيعون الى بيوتهم إلا حر الشمس كل يوم يخرجون في انتظاري عند الحرة لا يرجعهم الا حر الشمس ثم ان اهل المدينه رجعوا ذات يوم من حر الشمس وكان رجل من اليهود قد صعب امر من اصاب المدينه الكتاب الحدث فراى النبي وابا غفر رجل الغادمين فنادى باعلى خوف يالى آل المدينه هذا جدكم الذي تنتظرون قد وصلوا فخرجوا اليه جميعا مستحيل اغلبهم لا يعرفه يظن ابا بكر فلما راى ابا بكر يقبل على ختمته يأتي من الامان ومن الخلف حظه اعرف انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل اليه وركبوا عليه يقدروه مستفجرين بقدومه أضاء المدينه لوم أن ذخلها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن الضوء ضوء كما يقول الضعب الله لكن أضاء كما قال بعض ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وأظمت يوم وفاده عليه الصلاة والسلام وحبت في وجوه أخوام واضع في وجوه أخوام شهدنا أن النبي دخل دخل والكل ياخذ بجلامنا القدر ونبينا يقول دعوه لانها ماموره ثم هزلت معاقته عند بني النشار وادى بامر الله تبارك وتعالى ثم ترى النبي في بدايه المسجد هذا بالخطاب شيء من معزوي النبي عليه الصلاه والسلام ذلك هو النبي الكريم الذي ترك الارض والديار وخرج من مكة وعينه تتلفان السفر فهو يقف على جبل الحاضراء ينظر إلى إجلاله ينظر إلى مكة وإلى بياره في مكة ويقول والله يا مكة إنك أحب بلاد الله لله, لله وأحب بلاد الله الي ولولا ان قومك أخرجوني منك ما خرج هذا نبيكم فقال نبيكم محمد هذا الأنبياء كذلك سآل يا غرور وقال إني مآسرة إلى رب قال إني ذائب إلى ربي تاهير فكما قال ربكم جل وعلا يا عبادي الذين أذنوا النازي وعزيعا سيايا المعودون كل نفس ذائقة الموت ثم الينا تجعون فاذكروا ما ترى منيكم محمد عليه الصلاة والسلام ثم ما اعترى لإخوة اذكروا انكم دخلتم في عام جديد في عام جديد أسم الله التوفيق لطالع الأقوال ولصالح الاعمال ولطالع النوايا كذلك تحكم في شهر الله يحرم وأفضلوا السلام بعد رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام شاهد ربي محرم فأكثر من اختيار في هذا الشهر الكريم أكثر من اختيار في هذا الشهر الكريم فما جئتم من أشهر الحظ فمحرم منها وأحبوا اختيارك كما تمعتم بعد رمضان شاهد ربي محرم فلا تصموا أموتكم ولا تصموا إخوانكم فما من الخيرات واسموا يفوعا من الدعاء لاخوانكم ولاخواتكم المؤمنين والمؤمنات اشهد ان لاسترخاء لكل من سبقكم باحسان من اهل الايمان بل وللمسيئين من اهل الايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا مثله للذين امنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام والايمان حتى تخافوا اللهم يا ولي الإسلام يؤال المجاهدين في سبيلك في كل مكان وقع رايا وفوق كل رايا ضغط للشرك والمتركين اللهم انشم اللهنا وموت المسلمين فأحم موجانا وموت المسلمين وقف الدين عن المدينين وفك أثر المسلمين وصل اللهم على نبينا محمد